Habibi. Yeah, baby. Oh. Oh, baby. Yeah, baby. دعونا نكلي من راحه، علمونا الدم على الموت وجراحه اللي شفته قبل ما تشوف